بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وصلى مبارك على سيدنا محمد النبي المي وعلى آله أجمعين إن شاء الله سورة التكوير إلى سورة انفطار ولا بدأ درسي لنو أسكير بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكوير وصورة دي سديتا إيوكوباد ترتيب القرآن كريمك أيده دون الله باتن يسگان و مكية بسم الله إذا وقت الشمس قرعت كورا الله الطوبة و افتين كذا بابا الله الطوبة الله بابي أي صوت عتان وإذا وقتي الجبال بورها صغيرة اللي سحطيه وإذا وقت العشارو جيل سيد كيس لما ذي أتوبانك بلاط من أعطيله الهدية يه، وإذا وقت جئ آل وحوش أقعد حوشة الله شرو أقعد والله يسأله معه، وإذا وقت جئ آل بحار الله ريو، وإذا وقت النفوس آل رفوس لا يسقون لهم معانيه، والنفوال بق أنت يسقون عملك, عملك آية لا يسوكانه، وإذا وقت جئ آل موجودة وجدية الحبال نولية سؤيله في أي ذنب ذنب جاي قتيل لجود لجود وإذا وقت الصحف الصحفة صحفتي النصير الله صحفتي عمل كوكو الراء وإذا وقت جاء السماء السمضة كوشدة لقلب حيوميش لجقاد وإذا وقت جاء الجحيم النار تجحيماهي سعيد الله ريو وإذا وقت جاء الجنة الجنة, الجنة أزلفت للسود ويو علي مدوي أجا نفس النفوداني محضره وعيسى أحد سطعي يوجاني وأصدق أيضا ayadoo calimad utaa jawaabti way markay la duubo ku soo markii markii wax soo baddo markay horeysay badaw waxay ku horeeyay dayax iyo qorrax dayax idiga lagu daadin Kutubti, Amal, suhtaudut Marki Salloben, Kofalba, Amal Kisilurdi. Samadon Marki Kushida, Lagal Bishi, Omessa, Lagal Kadu, Sidi Haragokale, Huriyo, Janedunusurdua, Nafalibuhi, Aihadir Amala, Heidi, Lain, Al-Kasai, في أي زمن بين قتلت بالعكس يسكون هذه، مركّة سورية لأجل الشام من أكل به، أحر بعنت، هاي سوي ذلوقات يخلي، توكل القرآن هم مركّة ومجرّنة، الله سبحانه وتعالى إنت هنور ده مركّة لعان، نفّل بعمل كذين بأركي، مركّة عمل كفوسيين عن إذا وقت جي الشمس فوق الرحة، كوي الله ضوبه، وإنت يفتيك الله وإذا وقت جي النجوم يحدقها، إنك درد أي صوت داتها. وإذا وقتك جاء الجبال وبوره سجيرا اللي سعد سيره ولا وإذا وقتك ما العشارة جال السد كيسير لما هذي رضلة لهادية وإذا وقتك جاء الوحش أقعد الحشري اللي وإذا وقتك البحار البحر وبلها سجيرا اللهوريه وإذا وقتك النفوس نفها سو الجلي سكلا ما وإذا وقتك جاء قبل دي اللي حبال النولليجي سؤال للسؤال بأي ذنب في قتيل اللي جدله من قيس عاصم لين ربنا يا رسول الله سدات قبل آذان طلبة أن حبال النولليجي بقول بل ورث كبر والبارنن كحارة بقول كبر والبعضون قال بارله ها بقول كبر نفكر جورع بقول والنفكر معنا وإذا وقت جاء سحوف حاشيها نشير الله في قفل بكتاب كيس الله سو وإذا وقتي جي السماء والسماة كوشدة اللقل بحية ومش اللجد اللي تييه وإذا وقتي جي الجحيم والجحيم السعير اللهوريه وإذا وقتي جي الجنة في الجنة يزلي في اللي النفس كل النفس النفس ما أحضرت وحي مشك أن سترى ما أحضرت من العمل ومل عجيبا إنه قهرت سمارت الله يعول فلا وصمه وهم كردارن بالخل عندما يتحدث وعندما يتحدث الجواري والسعودة والكناس يتحدث أن يتحدث قبل أن يتحدث عن عيان وعندما يتحدث وفي الليلة كانت تحدث إذا عساس مركو مدوباده وفي الصبح السبح كانت تحدث إذا تنفس مركو عداده إنه قرآن لقول رسول رسول قولك كريمه هو ناكسن هو جبريل هذه قوة أوده الصاحبة. وشيطان كسو أغمريكارين عند ذلك العرش الله عرشك أصحبك أكتس مكين شرف كله ودرجة كله مضاعي الله أدعوه ثم هالكاس أمين وآمن ما الله أدعوه ملايك سنبك أمر قادة وما صاحبكم صاحبكين محمد هنا بمجنون النوال معه الله سبحانه وتعالى وحبه كل نارته الخنس واحده مالي تقرسوه وحبه وحبه children, theictus of Allah who were sent to Adobe, at our 잡아'sDo. waste into it and there will be unfairly left to our Esperance' psycho outlook against his birth. Conservation of the Quran was his unkind ofchin and words of his truth, that his name wasえっ a Job O aminnina amina saahibkiina nabiyyuu ilaahi muhammadiiina ma waala was ka tiraadeen allah oo u leeyahay walleey ilaahay baan ku dhaartay idaac asac markuu madoobaado wa subax subaxan ku dhaartay idaatan afas markuu iftiimo waxa labadaa lagu dhaaraa qudarradii ilaahi baa muuqanayso oo tacarufaysaa adoo adaan ku jira markii mugdi kusoo fulo waa بلخ النسي حدقه مالي الدوماني الجواري أي سعني أي القرنسي أي هبين كين الدوماني أي دعي والليل هبين كان قدرت إذا عساس مركو مدو بعده والسبح السبح هبين كان قدرت إذا تنفس مركو إفتيما إنه قرآنك لقول الرسول الرسول قولك كريم وي شرف له وملك الجبهيل هذه قوة أود صاحبة وشيدانك سواء مري كارين عند ذي الله عرشك أسرهيك في أقصى سانة مكيني شرفك له والدرجات لك له مضاعن لا أضيعه لقتله قات ثم هلكه أميني آمنه ووحبك خيانتي وحيدة وما صاحبكم مصاحبكين إذن لا تشجعنا بمجنون موال الله ولقد رآه نبي محمد يبكي لوقاركين بالأفوق هذه ألم بين عذين سردي وهرسي أسيرتي الوابور اللحدي بقل بعد هيد يحدن يوقار كي وما هو النبي محمد ماعها بالظنين كل بخيل على الغيب يوحى من القرآن كقرآن كغيب كوا قران ككل لب ما يصير يقعد سيل يجيب يقعد سينية وما هو قرآن كنا ماعها في قول الشيطان الشيطان قول كيف الدين وملعونه الله الله على ذي فإن تذهبون حاجات خصوتها سوى البليدين كل شيء ورجعوك عيسى وأكل قرانك واسع لا بد يفسول يسود الله بس يودد شيء حاجات الحاد وانا ذا القذا الذي اين تذهبون ومسلعه الله وعلى سبحانه وتعالى نبي الله محمد راء فاعله و نبي الله محمد مفعول كيد و واجب الري نبي الله محمد جبريل وحو اركى بلو شقيم مبين جهاد عد حقا وما هو على الغيب بالضنين غيبك لم بخيلوا بخيلكما ان قرانك شيغو ددك نبي الله محمدين غائب أو كورمه اللي قمتو مثلاً مركزتين إننا نكون ديننا بخيل كماء القرآن كان قريب القرآن كوا غيب اللي نبي الله شا جاي بخيل كماء هو وش عدوى الب وش سوريان يزعل وين قران كنا ماها شيدنا قول كماءه رجيم ماء حاجاتك سعتها واحد البلدين شا جي واسدى معنا ولا قدر الله النبي الله محمد وأركي جبريل بالوفق <تصفيق> المبين الجهادا عضبوا أركي حقه سورة وما هو النبي محمد ماها بالظنين كل لب على الغيب وحقيب كورانك لا لب وما هو قرآنكم ماها بالقول الشيطاني شيطان قلتي رجيم وملعون، فاين تذهبون هذا بحجاتكم سعتان الصدال الله سوا البليدين الله دليل إن هو ما هو قرآنكم ماها إلا ذكره وأنموه للعالمين خلق جبران وما هو قرآنكم اللذيك من وانم وجل العالمين خلقه وانه لمن بوانه وياه شاء اذنهم منكم يدنك يدنكم اذا اي استقيم انه تحسنال اذا سود انفعي يا بللي قفك دوني انه تحسنال عقلي سطامي هاي قفك, قفك هو, ما هو ما هو قرآنكم معها اللذيك من وانم وجل العالمين خلقه لمن شاء اذنهم منكم يدنك يدنكم أي سقيمنا التواصل، وما تشاونا وحمدوني كرتان إلا أن يشاء الله إنه الله دونه يعني إنه الله إذا وافقي موي ماشي أدي إنه وحاطر وما أن يشاء الله إنه الله دونه إذا عليه رب العالمين عالمين تربينا إذا ها. سورة الانفطار وسورة سديتني يا لباد تثبت الكريم سورة دو وأمكية من سور المكية هي كميتاي بسم الله الرحمن الرحيم وحا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هو يدي قف كيدونا يئن وقيام ذا أركو كرائي عين سدي سوين داع قاية سورة التكوير هي إنفدرية هي سورة دد بقى إذا السماء الشقق صدع لها قريش قف كيدونا وقيام ذا يئن قبتشو كنقول إذا وقت جي عالسماء السماضة إنفدرت أي دل, دل, دل وإذا وقتك قال كواكبه حدقه أنت ثرث أيداتها وإذا وقتك قال بحارو بدوه في جدة أيسكوفة طانو أيسكوب القنا وإذا وقتك قال قبور قبورها بعثرالصواففه علمت ويجان نفس النفل ما ما قدمد وحيه رمر ستعملها إلا تمد وأخرد وحيه يديب لكتئن السمايينين وحيه يديب لكتئن فراغ كقاتين أي نسمين نفل بوجان الثم الله سبحانه وتعالى قيام ذي بالينو وحال إنه قده الترسية يا إنه إنه عمل ون وما لنتها خطر كعينه لا تجنه وقال له هذا إنه غصيدة اللي إنه جربه إذا وقتجي السماء والسماء إذا إنف الذرة أي ذلذ الله عضه وإذا وقتجي القواكب وحدجوه إنها ثارت أي داتانه صوت داتانه فرلا وإذا وقتجي البحار وبدها فجيرة الله برقية الله سقفة وإذا وقتجي بعثرة علي مدوي أجا النفس النف ما قد مدوي عمله اللتي مدوي هرمثتين يوأخذ مدوي يا أيها الإنسان وردتك يوم ما غر ما محاكفك دي بالنعمة ربك رب جانا الذي أله خلقة كوك أبوري فسواك كوكاملي عليه فعدلك كنيلتري سكاديلتري في أي صورة صورة ما شاء الله يركبك Sukkahdi sanoi, että se on se, mitä hän sanoi. Mutta hän sanoi, että hän ei ole koskaan tehnyt niin. Hän sanoi, että hän ei ole koskaan tehnyt niin. Hän sanoi, että hän ei ole koskaan niin. Hän sanoi, että hän ei ole koskaan tehnyt niin. Hän sanoi, että hän ei ole koskaan tehnyt niin. Hän sanoi, että hän ku ka meeliyeley xubnahaaga isu dheelitiray oo si fiican u abuuray suura alla suuradu doonana isugu ka rakibay oo ku abuuray suura fiican suurah tun tuwalba wax الذي أله خلقة كوك أبوري، فسواك كامل يالي، فعذلك إسوك عذلي تري، في أي سورة سورة وما شاودنها، ركبه كاي، إسوك هدول صاروا كور ركبي، كلا، ورحلة الساد مودين ميه، بل تكذبون وحاد بين سن بالدين، قيامتي بعد بين سن أبا المرنتي، وإن عليكم تشي إننا وحاء، الحافظين إلى ليال، كلام نو ونكسن، كاتبين أقورية. يعلمون وحي أجهن ما تروح له حسب النساء هداذ موليسانين تبنان شوكتان ملاقيه ونعكسنون وحب خلذينن يا وحول بيدك قوري الله هذا ملاقي كل شوكتة من الخير كقوري من الشر كقوري وحالي المركوز خير كالروح اللي ما تهري بالله قوري كل اللي ما تهوجي بالله كهذا كخير كقرا حكومة بلينو كثوبكينو مدة الله كهذا بلينو كثوبكينو وهلا جا قوري ونلاقي محادو كاتشونتين الله نعمدي سمحادو كاتشونتين اللي هي إذا نبوري محادو كاتشونتين ولا عبود لا ذين الله كلا ليس كما أنتم صادم علينا إنسان ما بل تكذبون وحاد بين بالدين إسأب المرينتي وقيامه وإن عليكم تشي إن نوحه الحافظين إلى ليال كرامنو ونكسنو الشرف له وأن وحباخلين كاتبين وقراء وقراء. يعلمونه دنوء ما تفعلونها تمانيسا إن الأبرارة واكحكم كيمر إن الأبرارة في فيعاني لفي نعيم النعموجين بكل حسير دونان وإن الفجارة فاجرينتنا لفي جحيم جحيمة كل حسنانيا يسلونها ويقال يوم الدين مالينة إسابال مالينة وما هم ماءها قائبين كوكا مغنعناها كذا لحظة كما مغنانيا هل مالنا كما مغنانيا هذا اليوم واحدة الله أكبر وأك حكم كيف أصطنع؟ فجاء سو حالي ذات كفيع الكود معسيية هاي أو فاسقين تأيى فجاء إلى جحيم الجليين مالن تقيامه جحيم الجليين هل مرة لقب ماي كل ما خبت ذن صعير مر كذن تبا والجوهر إن الله حولي إن الأبرار قال له ومن إلا في النعيم النعيم يكون سبعين وإن الفجار فاجرين إن في جحيم يكون يسعونها جحيم يقال يوم الدين مالته إسحاق المرتضى وما هم ماها بقائبين قوكة مغن عنها عقيدة وما أدراك ثم يوم الدين يوم الدين كم حية مئة دكتاتي ثم ما أدراك ما يوم الدين مئة دكتاتي يوم الدين ما قالوا يلا تملكه ما الله إسقلك adunka waxa jira waxday ka sabahan oo inagu qabsana jiro aynu isu tarro isku dhixno laa shaqaysana ما wuxuu xaq u qaban kara oo nafoof uu qaban karta ma jira malintaa tusarufka Alla iska والأمر مامل كيومي جدنا مالين ثا لليهاللو سبحانه دي مالين ثا ده إنه شيء سبحانه